أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هجاه وتمسك بسنته واقتفى أثره وسار على النهج القويم إلى يوم الدين أما بعد تكلمنا وقلنا ان المد الفرعي ينقسم باعتبار سببيه الهمز والسكون إلى خمسة أقسام لأن الهمز إذا كان قبل حرف المد في كلمته فهو مد البدل وإذا كان الهمز بعد حرف المد وكان متصلا به في نفس الكلمة فهو المد المتصل. وإذا كان منفصلا عنه بمعنى أن حرف المد آخر الكلمة والهمز أول الكلمة التي تليها فهو المد المنفصل وأن السكون سبب لنوعين وذلك إذا, كان إذا وقع السكون بعد حرف المد وكان لازما وصلا ووقفا فهو المد اللازم وإذا كان السكون عارضاً بسبب الوقف فهو المد العارض للسكون كما قال علماء التجويد تعالوا بقى بعد كده نقسم المد الفرعي باعتبار حكمه فالمد الفرعي باعتبار حكمه ينقسم إلى ثلاثة أقسام لان وهذا التقسيم باعتبار الحكم انما هو في مع في كل القراءات والروايات والطرق وليس داخل الروايه الواحده دي ملحوظه لازم نخلي بالنا منه لان انا حاجه عندي مد مثلا زي مد البدل واقول ده مد فرعي وحكم مده الجواز ومعنى إنه الجواز يعني يجوز مده ويجوز قسوه ولكن في روايه حفص انا حقصره بمقدار حركتين وما ينفعش ازوده عن حركتين الله ما هو يبقى مد طبيعي لهنا الحقته بالمد الفرعي يقول لاني انا ما بنظرش للروايه اللي انا بقرا بها الواحده أنا بنظر لخلاف لاختلاف القراءات والروايات كلها، فالمد ينقسم باعتبار الحكم بصفة عامة إلى ثلاثة أقسام وهي المد الفرعي اللزوم الوجوب الجواز تاني سأقول الأقسام ينقسم إلى كم قسم؟ ثلاث أقسام هي إيه؟ واحد اللزوم انا بالترتيب ده اهو 2 الوجوب 3 الجواز قد يكون معي حد درس في كليات الدراسات الاسلاميه في جامعه الازهر او درس في الازهر يقول له الله هو في فرق بين اللازم والواجب طب ما هو اللازم هو الواجب والواجب هو اللازم لا ما تحطش كده، ها؟ حط ماعلى أو اثنين متنين صور. يبقى بنقول الواجب اللزوم الوجوب الجواز. طب هو في فرق بين اللازم والواجب؟ ما هي صلاة الصلاة لازمة علينا وواجبة منا. فيش فرق بين الاثنين؟ ما هو اللازم هو الواجب والواجب هو اللازم. وما لما جينا في المد قلنا المد ينقسم باعتبار ايه ينقسم باعتبار الحكم الى لزوم ووجوب وجواز وخلت اللزوم حاجه والوجوب حاجه طب ما كنت اخليهم حاجه واحده يا ترى وانتم بتعرفوا كتب التجود اللي مرت عليكم قبل كده حدش خطر على باله يسال هذا السؤال طب والفرق بين الوجوب ايه واللزوم إيه؟ الفرق بين اللزوم والوجوب ايه انا عاوز الحته دي ما يجيش حد يقول لي ايه طب ما هو لازم هو الواجب والواجب هو اللازم لا في فرق بين الاثنين اتفق القراء على المد والمقدار يبقى حكمه لازم اتفقوا انهم يطولوا حرف المد عن حركتين واتفقوا على المقدار ما تنازع على الاطلاق يبقى ده ده حكم اللزوم وده متحقق في المد اللازم مقدار مده كم حركة ما حدش اختلف فيها ابدا لكن انت ما جيت عندي المد المتصل قلت مقدار مده كام يا حلاوة أربعة أو خمس وفي ناس قالوا ثلاثة وفي ناس قالوا والله فيه وفي ناس عله ستة وحناخدها الوقت ونعم يبقى إذن هم اتفعوا لأننا لازم أزود عن المجد الطبيعي ولا ما اتفقوش اتفقوا ولذلك أعلم علماء القراءات وهو الإمام ابن الجزري بيقول تتبعت قصر المتصل فلم أجده في قراءة متواترة ولا شزة يعني لم يرد ان حد نقص المجد المتصل عن ثلاث حركات بحل من الأحوال يبقى نقول تاني المد اللازم اتفقوا على انه هم يزوجوه عن حركتين واتفقوا على المقدار انه يكون كم حركة ست، من هنا كان حكمه اللزوم. انا عاوز اللي حضر الدورة هنا يبقى متميز عن اللي ما حضرش طيب تعالوا بقى بعد كده المد الواجب القراء اتفقوا على حاجه واختلفوا في حاجه اتفقوا على ان هم لازم يزودوه عن المد الطبيعي بمقر... ب... ب... يعني يزودوه عن حركتين لكنهم اختلفوا في مقدار الزياده يا ترى اعملها اربعه ولا خمسه ولا سته يبقى الفرق بين الوجوب واللزوم الوجوب في اللزوم اتفقوا على على المد والمقدار على الزياده والمقدار لكن في الوجوب اتفقوا على الزياده واختلفوا في ايه في المقدار اما المد الجائز اختلفوا في الزياده واختلفوا في المقدار يبقى معايا كام درجه 3 اتفقوا في الزياده والمقدار يبقى الحكم ايه طب اتفقوا في الزياده واختلفوا في المقدار يبقى الحكم ايه الوجوب اختلفوا في الزياده والمقدار الجواز وصلت ولا لسه وصلت ولا لسه طيب اللزوم حكم لنوع واحد وهو المد ايه ما هنتكلمش عليه النهارده والوجوب حكم لمد واحد وهو المد المتصل لسه كم من الخمسه ها المنفصل والعارض وايه والبدل ندوم حكم ايه الجواز ندوم حكم ايه الجواز اتفاهم الكلام ولا لسه طيب نمسك اول نوع من انواع المد الفرعي وهو المد ايه المتصل اسمعوا كده إذا جاء نصر الله والفتح فأنا عندي كلمة لفاة حرف المد كلمة إيه جاء طب اسمعوا اللي اللي جاء دي وقولوا لفاة كم مد متصل ثم كان عاقبة الذين عساءوا السوء إيه طب الفرق بين الاثنين إيه؟ من حس الحروف؟ أساؤه؟ لأ ما الكيس دعبل حرف الماء لا والله ما هو مادة بدل اللي إذا وقفت عليه أساؤه حرف المد الألف السؤاء حرف المد إيه؟ الواو طيب. حتى تفيق الى حرف المد ايه الياء ملاحظين ان اجتمع ايه وقف كلمه واحده حرف المد والهمس اجتمعوا في كلمه واحده وهو يبقى نخلص من هذا الى ان المد المتصل هو تعرفوا ايه ان يجي الهمز بعد حرف المد متصلا به في كلمه واحده ان يجي الهمز بعد حرف المد مباشره في كلمه واحده ده اسمه ايه يا مد ايه متصل سمعتوا الامثله ولا ما وعرفتوها ولا ما عرفتوهاش عرفناه طيب ده اسم مد ايه طب ليس سميناه مد متصل لاتصال حرف المد بايه طيب يبقى لاتصال حرف المد بالسبب وهو إيه الهمزة فمن هنا سمناه مد إيه متصل طيب حكم المد إيه واجب أنا ما قلتش مقدار أنتوا شطار كده يبقى حكم المد أنه واجب أو حكمه الوجوب طب السؤال اللي هسأله بعد كده مقدار مده كم حركة أربعة أنا قلتلك من شوية أحد العلماء بيقول تتبعت المدى المتصلة فلم أجد قصره في قراءة شزة ولا متواتره يبقى اتنين دي نعمل فيها ايه لا بلاش تلاته موافق أربعة او خمسة طيب قولوا لي الايه اللي انا هاقراها كم بد اسمه علشان تركزوا مع اي حد يقرا اي كتاب والعوام يقولهم يقولوا أيه أربعة أو خمسة احنا عاوزين نخرج من هنا متعلمين اسمعوا الايات واذا لق قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا قالوا انؤمن كما امن السفهاء الا انهم هم السفهاء الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون فيها كم مدة متصل؟ اثنين اللي هم أو إيه؟ السفاه مكررة مرتين مشكلة برضه؟ طيب أنا عاوز أقرأ الآية دي قراءة صحيحة. أمد المدين المتصلين كم حركة؟ ينفع مد الأولاني أربعة والثاني خمسة أو الأولاني خمسة والثاني أربعة هي صح صح. يبقى إذن أنا مديت احد المدود اربعة يبقى لازم امدي كل المدود ايه اربعة, أربعة. طيب بجد كل المدود خمسة يبقى لازم كله خمسة يبقى ما اقولش اربعة او خمسة كده على اطلاقها انا مخير بين مد المدود كلها اربعة او مدها كلها ايه خمسة طيب في حدة في الكتب بيقولهم أربعة أو خمس وستة وقفا صلوا على النبي أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون المدين في الآية أعوز على أولئك التانية أولئك على هدى من ربهم وأولئك أمد المدين دول كم حركة قلنتم على لو نقف على ستة يا اما يا أمه, إمه لاثنين أربعة م? يا لاثنين ايه م? طب ما على الثاني كمان عشان هقف عليه بستة لا إلي لا صلوا على النبي اسمعوا كويس أنا موت صلوا على النبي لم أسميتش ثلاثة هم اللي صلوا على النبي ليه دا أنا أقول لكم في أول يوم كتر رصدكم من الصلاوات على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله حيدفعكم يوم لا ينفع مال ولا بنون خلوا بالكم ما هو حياة الله بقلب سلم وهو مش مصلى على النبي خلوا بالكم عايز اولئك على هجم من ربهم وأولئك هم المفلحون الهمز اللي هو سبب المد المتصل همز متوسط في وسط الكلمه ولا في طرفه طيب الايه اللي انا كنت اريدها في الاول واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا قالوا ان كما امن السفهاء الهمز هنا همز ايه متطرف أدي بقى لحد كل في ستة هنا بقى يبقى أربعة أو خمسة وصلا أربعة أو خمسة إيه سواء كان الهمز متوسطا أو متطرف أربعة أو خمسة و و و أو ستة وقفا إذا كان الهمز إيه؟ متطرفا طيب ليه اه احنا حناخد نوع من انواع المد اسمه المد العارض للسكون زي ايه الحمد لله رب العالمين الياء في كلمه العالمين يجوز لي فيها كم حركه اثنين واربعه وستة اثنين اعملها في الوقف معامله مين الواص معامله الواص واربعه عشان يسكون انت راجل طيب وجدلي اهلا وسهلا وستي اقول لك انت تمام أعملك معامله السكون لازم ودي هوضحها لكم المره الجايه لكن انا عاوز اعيش مع المد المتصل المد المتصل واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا انؤمن كما امن السفهاء الا الهمز هنا مضموم متطرف. لا هو متطرف بس أنا وصلته باللي بعده ولا ما وصلتوش يبقى أمده كم أو كم؟ أربعة أو خمسة طيب كما آمن السفهاء ستة ليه؟ عشان بقى مد عارض للسكون بقى مد عارض إيه؟ يا إما أعملوا عامله الوصل فأمدوا أربعة إذا كنت أنا بمد المتصل في الوصل أربعة يمد وخمسة إذا أنا كنت بمد المتصل في الوصل كام أوه. خمسة طب يسكون يلي لي جديد ضيف عشان خطرك أوصلك لك... أوصل لك... المد الكام لستة عشان حيبقى مد عرض لمين للسكون نخلص من هذا إلى أن المد المتصل حكمه الوجوب مقدار مده أربع حركات أو خمس وصلا ووقفا إذا كان الهمز متوسطا وأربع أو خمس حركات ويزاد إلى ست وقفا إذا كان الهمز إيه؟ متطرفا إذا كان الهمز إيه؟ متطرفا واخدين بالنا يا إخوانا أيوة طيب وابن علي قالوا ان نؤمن كما امن السفهاء الا انهم هم السفهاء اجتمع هنا كم مد متصل يا اخواننا 2 الفرق بينهم وبين بعض ايه اولئك لا الاولاني موصول بما بعده والثاني موقف عليه اسمعهم تاني قالوا ان كما امن السفهاء الا انهم الا انهم هم السفهاء لا استنى انا لسه ما مديتش الاولاني موصول بما بعده والثاني موقف عليه ايه الاوجه الجائزه لي سمعت السؤال استني استني انا عاوز انظم دا اخواننا دا اللي بيغنم بتوع الوهو بينظموا نفسهم فما بالنا احنا في تلاوتنا للقران الكريم بنتعبد لله سبحانه وتعالى ما ننظمش نفسنا نخلها جهجهون ما نخلهاش فوضى. اسمع يا سيد انت قلتلنا يا استاذ ان المد المتصل يمد بمقدار اربع حركات او خمس وصلا وست وقفا اذا كان الهمز ايه متطرف طب انا اجتمع معايا مد متصل موصول ومد متصل موقف عليه كيف اتصرف حيبقى لي أنا مخير بين أمرين يمد في الوصل أربعة يمد في الوصل كام؟ خمسة يمد في الوصل كام؟ أربعة أو خمسة طب قولوا أنا حعمل إيه؟ قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألاء ألا إنهم هم السفهاء عملت إيه؟ عملتهم لاتنين أربعة عملتهم لاتنين إيه؟ ماشي يعني الموصول مدته أربعة والموقوف عليه مدته كام؟ أربعة طب يسمعوا اللي جاية قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء الا ألا الا انهم هم السفهاء مديت الاولان اربعه والتاني كام سته بس يبقى اذا مديت الاولان اربعه الموقوف عليها مجد أو ايه اربعه او سته تاني اذا مديت المتصل واصلا اربعه امد المتصل الموقوف عليه كام أربعة أو إيه؟ أو ستة حتة خمسه دين سؤال أن أنتم ما أفتكرتاش في التلاوه اصلا مفهوم؟ طيب اسمعوا العمل التاني قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا ألا إنهم هم السفهاء مجتل الاثنين خمسة حركات مجتل الاثنين ايه خمسة حركات طيب همجت الثاني ألا إنهم هم السفهاء مدته كام ستة بس أقول لكم نصيحة الوجه المقدم والأولى إن مد المتصل أربع حركات ياريت تنسوا اعرفوها نظريا إن يجوز مجه كام؟ خمسة اعرفوها نظران إن يجوز مجه إيه؟ لكن الأولى بالعمل ان انا مجه كام حركة؟ اربع حركات وفي الوقف الهمز المتطرف أمجه كام أو كام؟ أربعة أو ستة أربعة أو إيه؟ أو ستة دائما اللي بتقول لي ستة في الأول دي لا لا قولي أربعة اعملي يا إما أربعة يا إما كام؟ ستة نيجي بقى بعد كده نروح لمين انا دلوقتي عرفت المجل المتصل هنيجي لكم كمان النهارده المجل المنفصل وكفايه علينا قوي طيب تعالوا شوف والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وعندي قوله تعالى وفي انفسكم افلا تبصرون وعند قوله تعالى قو انفسكم واهليكم نارا انا جايب امثله حرف المد فين والهمز فين حرف المد في اخر الكلمه والهمز فين اول الكلمه التي تليها طب انا جبت كم مثل للمد المنفصل من يقولون ان بما أنزل ان وما أنزل من قبلك وفي أنفسكم الناس أنفسكم جبت كم مثال ان عشان أستوعب حروف الناس يقولون ان الياء الوا مشكلة الناس طيب تعالوا بقى بعد كده نخلص من ان إلى أن المد المنفصل تعرفوا إيه؟ أن يقع الهمز بعد حرف المد مباشرة في كلمة أخرى ده أنت بتقول لي مباشرة وبعدين قلت لي في إيه؟ في كلمة أخرى ده يدل على إيه؟ يدل على ان لازم يكون حرف المد آخر الكلمة والهمز فين؟ أول الكلمة التي إيه؟ تليها السؤال اللي هسألوا ده هو اللي هجاوبه حندل اللي هجاوبه جائزه حسن حيد اللي هجاوبه جائزة بس هو رحمة فش مج مسمح هتدلهم هلا هيجاوبه هيدلهم جائزة طيب السؤال والذين يؤمنون بما أنزل إليك سمعت بما أنزل أدي واحد السؤال المثال الثاني يا أيها الناس اعبدوا ربكم المد المتص المنفصل بما أنزل والمد المنفصل الثاني فين يا أيها الفرق بين المدين إيه؟ آه, اه اه اه وكمان اي ها؟ يا ايها النظم المنفصل المتصل <تصفيق> رسم يعني ايه متصل رسم؟ طب ما هي كلمه واحده تبقى ماده متصله الله ليه؟ طب سؤال كمان ينفع تق... والذين يؤمنون بما انزل ينفع تقف على حرف المد قبل الهمزه اقرا كده ينفع والذين يؤمنون بما ينفع طب ان الله على كل شيء قدير يا ايها الناس ينفع افعلي الندائيه لا اليه هيشطراتش والله تعالوا بقى هي جابت حاجة احنا ما احناش عاوزينها وان كانت صح يعني تاخد نص جايزة اي لكن لو والله جابت معلومة احنا ما كنا احنا ما انا ما كنتش هتعرض لها خالص لا تاخد ازازه حاجة ساعة لان لو جايزة هتبقى باثنين صلى <تصفيق> على النبي اللي كاملة كامله كنز ونص جايزة ازازه كامله <تصفيق> <تصفيق> خلوا بالكم معايا يا بما انزل بعد اللي مكتوب إيه مكتوب ألف ولا فيش مكتوب ألف مكتوب ا طب يا ايها مكونه من كلمتين يا أيها طيب الالف اللي بعد يا اللي بعد الياء مكتوبه ولا مش مكتوبه بس يبقى إذن في المد المنفصل لا فرق اسمعوا اللي جيدة اهو في المد المنفصل لا فرق بين أن يكون حرف المد ثابتا وص... ثابتا رسما أو غير ثابت لكن في المد المتصل لازم يكون حرف المد ثابت إلا في كلمات قليلة تاني المد المنفصل لا فرق فيه بين أن يكون حرف المد ثابتا في الرسم أو غير ثابت في الرسم أظن جبنا مثالين مثال الثابت في الرسم ومثال مثل في, الرسم في إيه غير الثابت في الرسم طب في أمثلة تانية المد منفصل حرف المد غير ثابت في الرسم كتير قوي كلمة هؤلاء حيث وقعت في القرآن الكريم ما هو مكونا من ها وأولاء طيب وكلمة ها أنتم في واحدة بعيد كده قالت بصوت واطي ووصلني قالت ها أم اقرأوا ها أم جمد متصل لأن ها أم كلمة واحدة بمعنى خذوا واخدين بالنا أيوة طيب تعالوا بقى بعد كده المد المنفصل سمناه مد منفصل ليه لان حرف المد في كلمه والهمز فين في اول الكلمه التي تليه يبقى إذن سمي المد منفصلا لانفصال سببه وسمي منفصلا لأنه قد ينفصل عن المد بالكليه وقفا قد يتحول إلى مد طبيعي أو قد يلغى نهائيا زي والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك لو أفت على بما بقى مد, إيه؟ بقى مد طبيعي وهو يحاوره أنا أكثر اللي خدناه في أول الحصة لو أفنع له وهو يحاوره زال المد بالكليه افهموا الحاجات دي طيب تعالوا بقى بعد كده حكم المد المنفصل ايه؟ ليه؟ احنا اتفقنا في اول اللقاء اذا اتفقوا على المد والمقدار يبقى حكم اللزوم إذا اتفقوا على الزيادة دون المقدار حكم الوجوب وده اللي حصل في المد المتصل لكن إذا اختلفوا في الزيادة والمقدار يبقى حكمه إيه؟ الجواز فأنا عندي هنا بعض القراء بيقصر بمقدار حركته هكذا والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك أنا مديت كم حركة؟ لكن عند حفص اللي احنا بنقراهه ولو فتحنا مصحفنا على الايه اللي انا بقرأه بكررها كترجه ايه هتجدي على الهم الالف زي ما انت خدتي في اولى وثانيه ابتدائي همزه بيسموها الهمزه الطايره بيسموها ايه ثاني الهمزه الطايره دي علامه المد في المصحف يا اخواننا علامه المد فين في المصحف، يبقى إذن المصحف مكتوب لأنني لازم امدي أكتر من كم حركة؟ أكتر من حركتين؟ يبقى مقدار المد عندي حفظ زي المد المتصل، كم وكام قولوا انتم أربعة أو خمس، ما تجبوش سيرة أو ستة اللي قلتها فين؟ في المد المتصل، لأن ما فيش حاجة اسمها واقفه هنا، يبقى نخلص من هذا يا اخوانه الى ان المد المنفصل حكمه الجواز لاختلاف الروايات والطرق في مقدار مده وفي, وفي مده في الزياده والايه والمقدار طيب اثنين مقدار مده في روايه حفص اربع حركات او خمس ايه حركات طيب ايه رايكم أنا مخير بين أربعة أو خمسة ولا لازم احتم على نفس أمر قولي لازم ألتزم بمقدار محدد يا إما أربعة طب إيه رأيكم في الآية اللي أنا أردتها من شويه وإذا قيل لهم امنوا كما آمن الناس قالوا انؤمن كما آمن السفهاء ألاه اجتمع في الآية دي ايه و مد منفصل ومد ايه اعمل ايه ايه رايكم أساوي بين المدين يمد المنفصل والمتصل أربعات يمد المنفصل والمتصل ايه؟ خمسات في بعض العلماء قالهم ده المد المتصل أقوى من المد ايه؟ المنفصل فنبقى نمد وخمسة ونمد المنفصل الأربعة نقول له هذا جهل بالرواية هذا جهل بإيه أمال الرواية الصحيحة عن حفص إيه تسوية المدين يا أربعات يا إيه يا خمسة خلاص كده وتفضلي لا يا بنت المنفصل اتقلك اتنين او اربعة او خمسة مش المتصل المنفصل بس الرواية اللي في ايدي والمصحف بتاعك لو فتحته وجبت اي مد منفصل هتلاقي على الالف همزة علامة طايره ولا ما هتلاقيش العلامة دي بتقولك لازم تميجي اربعة او خمس ويمتنع القصر في الطريق بتاعني أما إذا أنا قرأت بالقصر يا بنتي حطلب مني حاجات تهدم من التجود اللي أنا خدته كله لا يقرأ بقصر هتقوله ما إحنا بنسمع إذاعة القرآن الكريم الشيخ الحصري والشيخ مصطفى إسماعيل والشيخ محمود البنة بيقراوا بقصر المنفصل أقول لك لا يقرأ بقصر المنفصل إلا العلماء المختصين بهذا الأمر لكن اللي زايو اللي زايو كله بن... على بداية السلم نقرأ يا إم بمد المنفصل أربعة أو ايه او خمس لأن حيترتب عليه أمور صعبة علينا. اللي <تصفيق> حيترتب عليه أمور إيه صعبة علينا أرجو إن يكون المعلومة وصلتك وكوني فهمتي اللي إحنا عاوزينه بس بكده نبقى إيه حد عنده اسئله أخرى ها أنا عاوز أسمحكم النهاردة ورواحكو بدري. بعد أنا محتوي. أنت حر معاه. آه وبكرة شاء الله أخلص لكم أحكام المادة كلها بالتفصيل. حد عاوز مني حاجة تانية النهاردة؟ نعم. آه؟ ربنا يسهل عليها وعليك. لو سمعتم. الشيخ معكم حسن حي شوف. نشكر فاريد الشيخ وشكر الضيوف على هذه المحاضرة الطيبة. ان شاء الله في شويه بثباتات مره حاصل لغرفه الستين والتلاتين كله هيتفضل قدام مني